ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر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 أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا اللهم أذهب الباس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا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 وأذهب عنه حر العين وبردها ووصبها اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التام من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبر ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك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 اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ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 اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين